ما فهمنا نعم ما فيها جدول هو موجود يوم السبت نعم كيف لا ما حدد انتهاء لكن هل في المواعيد هذه السبت تنتهي <تصفيق> تقصد السبت أجيه. الحين الله. هو هذا هو يقول هذا لثاني. داء الله ليه صوت تفسير. على كتاب. يقرأ يحيى. طيب. ليه لا ش يحتاج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 أما بعد فإن المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عوناً له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول ليكون علمه مبنياً على أسس قوية ودعائم راثخة وقد قيل من قرم الأصول قرم الوصول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بيسان إلى يوم الدين. هذا الدرس الذي نبتدهه هذه الليلة ليلة السبت العاشر من شهر صفر عام, تسعة عام ستة عشر ألف هو في اصول التفسير وأنا الله تعالى أن يسر إتمامه على الذي ينفع بدأ المؤلف كتابه بهذه الخطبة خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونساعده طيب يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نقول في اشهد كما قلنا في الاولى هو محمد هو ابن عبد الله ابن عبد, عبد المطلب الهاشمي القرش صلى الله وسلم عليه وسلم لا يوجد من بني إسماعيل نبي سواه وقوله عبده ورسوله عبده يعني العابد له المتدلل ليس له حق من الربوبيه ورسوله المرسل من قبل الله وكذا فليس بكاذب وليس وليس له حق في الربوبيه وفي قوله عبده ورسوله عبده فيها رد على من غلا فيه ورسوله رد على من قدح فيه كذا في قوله عبده رد على من على من فيه على من حتى أوصله إلى جانب الربية ورسوله رد على من على من قدح فيه وكذبه وقال ليس برسول أو قال إن رسالته ليست عامه فالنصارى الان عليهم لعائن الله لا وعيامه وكذلك اليهود يقولون محمد رسول وعيسى رسول موسى رسول لكن موسى الى قومه وعيسى الى قومه ومحمد الى قوم فلا فرق بيننا وبينكم انتم امنتم برسول اوسي عليكم ونحن نؤمن برسول اوسينا واليهود كذلك ولكن نقول إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى كل من ولد من بعد رسالته فإنه يزمه اتباعه حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعه وقول محمد عبده ورسوله لم يقل إلى الناس كاف مع أن هذه الجمله مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته في التشهد ما لا نقول تشهد أشهد أن لا إله الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله بتعيم الرسول فيقال كما قال ابن مالك رحمه الله وحذف ما يعلم جائز ونحن نعلم أن رسالته مضلقة لكل أحد فهدف فحذف المرسل إليه للعلم به صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسديمًا ما معنى صلى الله عليه؟ أحسن ما يقال أثناء عليه في الملأ إلى آله أي مدحه ووصفه بصفات كمال في الملأ إلى آله في الملأ وعلى آله <تصفيق> الآل تارغن تذكر وحدها مثل قولنا في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فإذا ذكرت وحدها كان المراد بها جميع جميع اتباعه على دين كقول الله تعالى في العون أذكر ال في العون أشد العذاب أي أتباع أثناء أتباع أتباع وإذا ذكرت الآل والصح والاتفاق اذا ذكر الآل والصح والافاء كما في هذه العباره صار المراد بالال قرابته المؤمنين به اما غير المؤمنين فليسوا من الاله ليسوا من آله لان الله قال عن نوح في ولده قال له انه ليس من الاله وهو ابن من صلب ومع ذلك وما ومع ذلك نفى الله أن يكون من أهله كذلك الذين لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام من من قرابته ليسوا من أهله وإن كانوا من أهله نسبا لكنهم لا يدخلون في الدعاء له وأصحابه الذين اجتمعوا به مؤمنين به ولو لحظة واحدة وما على ذلك ومن تبعهم بإحسان فقية الأمة واضح جمال وهذا من تبعهم بإحسان نقول <تصفيق> من قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وإنما قوية التبعية بالاحسان لأن التبعية قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة بالاحسان بحيث يترسم خطاها قولا وفعلا وتركا اما من كان متبعا مطلق متابعه فهذا لا يكفي يعني لا يدخل في هذا القصد لا اي لا يدخل في هذا الدعاء فلا بد من الاحسان وسلم تسليما ثنى بالسلام لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وصد نموت واما في التشهد فاننا نبدا بالسلام قبل الصلاه ووجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم الامه السلام قبل الصلاه ثم بعد ذلك فرق منه ان يعلمهم الصلاه عليه كما علمهم السلام فعلمهم فصار الترتيب هذا السلام اولا ثم الصلاه ثانيه اطمن جناث اثبت نعم في نعم قال لا الله لا يعني كما يتاكد فيما شاء. أحنا. تقرا تقرا تفسير هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخنا حقظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير فإن من المهم في كل فن ان يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعاء مراسخة وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول ومن أجل فنون العلم بل هو جلها وأشرفها علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل وقد وضع أهل العلم له أصولا كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فطلب فطلب مني بعض الناس أن أفردها في أن في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع فأجبته إلى ذلك وأسأل الله تعالى أن ينفع بها وهذه القطعة تتضمن أن من المهم أن يركز الإنسان معلوماته على الأصول. أصول المسائل لأن الأصول هي التي تجمع له الفروع ومن كان معتنم بالفروع دون الأصول فإنه يفوذ هو الفروع والأصول لأن الفروع كأوراق الشجرة تتحاد وتزول وأما الأصول فهو كعروق الشجرة يرسخ الشجرة ويقيها، ولهذا أنا حث كل طالب علم على أن يعتني بالأصول القواعد والضوابط وكذلك المسائل الكلمات الجامعة تشمل مسائل كثيرة لأننا نرى بعض الناس الآن من الطلبه وغير الطلبه يعتني بجمع المسائل فقط يجمع مساله مسألة ومئتين مساله لكن ليس عندها أصمي ابن علي فإذا ورد عليه أي مسألة وخالف ما كان حافظاً لا يستطيع ان نخرجها ولذلك نحن نحث الطالب طالب العلم على معرفه الاصول وقد قيل من حرم الاصول حرم الوصول يعني انه لا يصل الى غايته وهذا حقيقة ثم قال ان من اجل فنون العلم بل هو اجلها واشرفها علم التفسير الذي هو تبين معاني كلام الله عز وجل لأن شرف العلم يشرف بموضوعه وموضوع علم التفسير كلام الله عز وجل فالاعتناء به أهم من الاعتناء بشرح الحديث وأهم من الاعتناء بشرح متن من متن العلماء لأنه تفسير لمن لماذا؟ لكلام الله عز وجل والعلوم تشرف بحسب موضوعه قال وقد كنت كتبت من هذا العلم متأسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعه الإمام محمد بن سعود الاسلاميه فطلب مني بعض الناس أن أفرتها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع فأجبت إلى ذلك وزدت ما شاء الله وحدفت بعض الأشياء التي لفائد منها فصار هذا الكتاب مختصر وأكثر اعتمادي فيه على مقدمة تفسير ولكن الشيخ الاسلام يقول لك ان الشيخ الاسلام يقول لك ان الشيخ الاسلام رحمه الله كلامه دائم مرسل لأنه بحر متلاطم لا لا يقول لك ان الشيخ الاسلام يقول لك ان الشيخ الاسلام يقول يجمع ان ويسهل.